استووا اعتدلوا أعتدل... <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله أكبر الحمد لله رب العالمين.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 أَفَنَطْرِبُ عَاکُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا ءَا كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الأولين وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ فأهلكنا أشد منه بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سأمتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم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 لتستموا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سصر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنطلبون وجعلوا له من عباده جزاء إن الإنسان ملك حور مبين. سمع الله لمن حمدا.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 غير المغطوب عليهم ولا الضالين آمين أم اتخذ مما يخلق بنات وإذا بشر أحد بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في القصام غير مبين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 أدارهم مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير، إلا قال مترفوها، إلا قال مترفوها، وجدنا أباها على أمّه. وَإِنَّ عَلاَئَهُمْ مُقْتَدِرُونَ اللَّهُ رَبِّ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ الله <تصفيق> أكبر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 قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فاتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين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 ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض سقرياً ورحمة ربك خير مما يجمعون ولو لا أن يكون الناس أمدا وحدة لجعلنا لهم بالرحمن. لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وَيَا كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ اللهم لمن حمدا الله ابو الله الله, الله.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريم وَإِنَّهُمْ لَيُخَذَلُونَ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ جُزْءِ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَنْ يَافَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَا كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَرْجَعَنَّكَ بَعْدَ أَن تَقْعُدَ فَمَنْ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَا هَٰؤُلَاءِ فَنَأْتِيَهُمْ عَذَابًا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إليك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 أجعلنا من دون الرحمن آل هادئ يعبدون. سميع الله, الله لمن حميد. الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله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 وَاسْأَلْنَمَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَمِنْ دُونِ رَحْمَانِ آلِهَتِهِ يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءهُ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيْهُمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْذِهَا وَأَخَذْنَا هُمْ بِالعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وقالوا يا أيها الساحر دعوا لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكسون ونادى فرعون في قومه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 وإنه لعلم للساعة فلا تنترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين يا الله لمن حميدا الله الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولما جاء عزا بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وَنُبَيِّنُ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صراط مستقيم فاقتلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل يغضرون إلا الساعة تأتيه ضغت هل يغضرون إلا الساعة تأتيه ضغت وهم لا يشعرون اللهم لمن حمد الله الله أكبر. الله الله أكبر. Allah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 اهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المطوب عليهم، ولله الحليم. آمين. الأَخِلَ لا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 وآتٍ فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورستموها بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورستموها بما كنتم تعملون.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 بلى ورسولنا لديهم يكتبون قل إياه كان لرحمن ولد فأنا أول العبدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يقوضوا ويلعبوا فذرهم يقوضوا ويلعبوا حتى حتى يلاقو يومهم الذي وعدوا جميع الله لمن حمدا الله الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين وهو الذي في السماء إلههم وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِيادَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وإليه ترجعون وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدَعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إلَّا مَا شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ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 اصْرَحْ عنهم وقل سلام فسوف يعلمون الله اكبر سمع الله لمن حمده